إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفله ونستغفله والعجب الله من شهور أمسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فهو المستغي وما يضل فلن له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وطقيه من خلقه وقليله يبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله منهم الأمة فاللهم اتجي عنا وعليه الإسلام يا بسمين خير ما جاء زيتكي نبيا عن أمتي ويكون عن قاتل الله وبعد الحديث الله تعالى وخير هذه هذه محمد رسال الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثة وكل محتفة الفدعة وكل بالعجل ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكذا خير مما قصد وألهى وإنما توعدون لآهد وما أنتم بمعشدين وبعض أيام ذكرت الأحبة فلا شك أننا نعيش في زمان فتا كما, كما في حديث عبد الله بن بن الحظ الله عنهما أنه قال كلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقف ونادي منJulia رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاب الى معنى وكانت هذا في العيضالة يجنع مها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا اراد أن يُخكفهم عن أمن وأعوenee قال فقامكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبة وقال ابايتهم لا بعث الله من نبيه قبل إلا كان حقا عليه أن يجده نظر على خير ما يعلمه له وينزره من شكل ما يعلمه له وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها فيها وليها وإن أمتكم هذه قد جعل عافيتها فيها وقد يصيب وأمون تمكنونها حتى تجيء الفتن يلطف بعضها بعضا أو قال يلطف بعضها بعضا ولما جثت فتن قال المؤمن هذين مهلكة هذه فمن أحب أن يلقى بحبوحة الجنة وفي جوايا فمن أحب أن يدخل الجنة ويبعد عن النار فالتدين من يدون وهو يؤمن بالله واليوم الآخرين ولياتي للناس ما يحب وليوت الى هذا حديث اول الامام المسلم والمناج وهذا يثبت كما في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دقيئه الفتن يدق بعضها بعض او قرن بعضها بعض فالفتن كلما بعد العهد عن النعمه وكلما اقترب العهد من الاخره تأتي عظيمة جديمة، فكل ما ترتفع تكون ضخمة وعظيمة وجديمة، حتى أنها تجعل ما قبلها شيئا ضعيفا ضعيفا، وتجلس الفتن يدقق معها البعض بعضها، فالفتنة تكون عظيمة جدا، فتجعل ما قبلها شيئا ضعيفا. صغيرة أو قارئ وقته بعضها تجعل ما قبلها شيئا رقيقا، رقيقا، ثم نحن نتجه في نحن أعرض منها، <تصفيق> لا <تجعل> ما قبلها أخذنا الكثير، أبقى منها فيتنا رقيقا، وهكذا، هذه كتب يعبر عن كتب الدين، كما بينا صلى الله عليه السلام في بعض الحديث. وإن النظر هذي قد يعل حاجة أسواك في أولها في أول أمر كانت هم في إسلام لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين على أمر وعلى أبنية المواحدة لماذا؟ لأنهم كانوا قد جعلوا لهم مغدة المواحدة في استحاكم وهو كما قال الله سبحانه وتعالى ايه تنازعتم في شيء فارجعوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واضح ارتباط الايمان بالتنازع إلى الكتاب والسنه بالرجوع الى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا ننازعتم في شيء في أي شيء فارجعوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واعتماد اميل ام لم يغني الكتاب والسنه بل لم يغني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن لان الله عز وجل قال ان كنتم واليوم الاخر والله سبحانه ومن أحسن من الله فأنتك مؤمن وأني مؤمن يؤمن بأن الله عز وجل والعليم الحكيم القدير الذي يعلم ما ينفذ العبادة وما ينفذ العبادة ومن هنا فإنه لا يؤثر إلا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه هي القضية المستقبل الذي حكمت أمر يعاني الصحابة في الله عنه وبالكهون الفاضرة بكولا أما بعد ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم فإنهم من يعيشونهم بعدي فسارح سلافا كثيرة فسارح سلافا كثيرة فماذا من علم عليكم من سنة لي وسنة الخلسان الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها في الأثناء ويجاءهم هكذا قال صلى الله عليه السلام في حديث في الوزيب الثناس الحكومة حدث الاختلال وحدث بالفتن وسط الروم الاختلال وكما نرى فإنهم ذلك الاسلام أصبحت متنازعة أصبحت كتب رفع. فهناك من يستمرون الشيعة الذين ينسلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها عادة من المجرويات للصحابة وهم يكفرون جمهور الصحابة وهناك الصرفية الذين لهم منهي الشركية تقالب دين الله سبحانه وتعالى وهناك من يخذون في عم وهناك العلمانيون هم كفرون حاليا في هذه الأمة الذين يقولون للغفل الدين عن السياسة أو للغفل الدين عن الدولة أو يقولون الدين في المسجد ولا شأن للدين بشؤون الحكمة والتحليل والتحليل ونفر كثير وثيير فإذا تكلمت مع كل واحد الدين فلا بد أن يأتي بجومها لا بد أن يأتي بأمر يشفر من الشرع أو من الهواء فتحدثوا هذا وصيبتوا له الدليل الشرعي تقول لأه لماذا لا يقول دين الله سبحانه وتعالى على كل شيء؟ فيقول لك لا. هذا ما رحنا نتكلم. هذا ما لنا عليه. عند التكلم في الدين. نحن نقول، نحن نتكلم في قومين دين الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أقول لك إن حدود الله عز وجل في ضبط، لا أقول لك لك شيء جديد. هو في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي قاله. والسابق والسابقة قصة وعند يهما جزاء بما جسغ أن كلام من الله نعم هناك شروط للذلك وهناك ضوابط ولكن هناك, هناك حكم للأي سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عندما قال أزلانية وأزلاني فاجدنوا كل واحد منهما خيأة جزة ولا ما في دين الله إن كنتم تنظنون بالله واليوم الآخر هذا في كتاب الله ليس في مخطلحات السياسية عندما أقول لك أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمن فكروا الله والبرو ما بطي من الزلة فإذا كتبعلك فأذنبهم بحربي من الله ورسولي هذا أيضا في كتاب الله أنا لا يأتي لك بشيء من قوامين السياسة ولكن الناس ارتوعت لهم اختباعات وقدم لهم الحكام الشياء ضربة ووضعهم على ذلك كثير من أهل العلم لا إذن الله أو المناصر أو بين ذلك فقدموا ديناً مصنعاً ديناً مشوهة الدين في المسجد نعم نجد في المسجد ولكن الدين يحكم على كل شيء في الحياة وهذا ما نريد أن نقوله كما بناءنا في أول حديثنا فإن نزعهم في شيء فأوضوه الله وجسود إن كنتم تخنون لله والجهد أما أن تقول للشعب الحين بهذه الأمور رغم وجود نصف من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع علماء على هذه الأشياء فأنت الذي تقول وأنت الذي ترفض حكم الله سبحانه وتعالى ومن هنا اختلطت الأحوال واختلطت اختلطت المفاهيم واضبع كل واحد يأخذ من الدين ما يوضع هواته ويأخذ القدرة الذي يستمك معه هواته أو مع مصاربه حتى أنك تجد في هذا الزمان ولا أريد العزب الأثناء قبيحة هي دائلة مع ماضي أيام انضاء تقدم أسلام الجديدة فقال لها, لها المزيع في التليفزيون أنت تقدمين أشياء مزيرة وتعملين اتخال جنسي في كل الاقلام التي تكتبين بها فما كان رسوها <تصفيق> هل كان رسوها بانها ترتكب شيئا حراما قالت قال المشكلة أن الناس لا يميزون بين المشهد الجنسي الذي يخدم العمل الادبي وبين المشهد الجنسي المفتعل الذي لا يخدم الفن والذي مفتعل على الفن ليس هناك مشكلة عندها وعند أمي المزيح وعند كثير من الناس في أن الزنى فاتحرمه الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقرب الزنى لا تقربوا لم يقل لا تزنى وإذنما قال لا تقرب الزنى إنه كانت فحشة وزاعة من الله وكما رأينا أن الله عز وجل قال في سوى في المون هرزانيه و كل واحد منهما مئة جهة ومع ذلك يشاهد الناس هذه الحفلات بالملايين بالملايين دخلوا فيه نوامة العظيمة وتعلق كلهم بها ومع هذا بدلوا كثيما من أهل العلم لا يكادون أن يقصدون هذه الناس نعم في أشياء من الدين ولكن الأشياء العظيمة التي تلهي الأمة والتي تفضل فينا الأمة والذي تبينوا الحقائق للأمة تجنبوها جنبا لأنهم لا تتكلموا وانتقرضوا حق النقر فحينئذ تكون النتيجة أنهم قد يحقون من مناصبهم قد يمنون من أموالهم قد يدخلون السجون فما عليك؟ قد من الناس دينا يوزين فكانت النتيجة أن كل واحد أطبع يمتقل من الدين ما يوصل هواء وما يوصل وكانت النتيجة أن عمّ الفساد والظلث في بالفلاد وعندما نرّض هذه المقسمة بالأحداث التي شرف علينا في الأيام الماضية نجد إن, أن كل شيء حدث فاستروا الله عبدالله في الكتاب وكما قلنا فإذا نزعكم في شيء فردوه يالله وجسول إن كنتم تكونون بالله واليوم الآخر هذه الأقول التي حدثت ماذا تفسيرها؟ تفصيرها أولاً كما قال الله عز في كتابه وإذا أردنا أن نهلق ضرية أمامنا مزق فيها مزق فيها أهل الضرب أهل النعيم أهل الأموال أمامنا مزق فيها ففتقوا بيها فحق عليها القول فدمرناها بذنين لماذا؟ لأن أهل الطرف عندما تطمضونا ويسمحونا أمراء على الشام وتصبح لهم الكلمة والسيادة والسلطان والسلطة القانون والقوة الحسابية والإعلام لابد أن يصوروا الناس على وف مصالحهم وعلى وف أهوائهم لابد أن يحصروا على الأموال حتى يستمروا في هذا النعيم الذي يعيشون فيه ولا حتى لإنها تقبل المعيز تسمع أن حصت الضوء ما تحدث سبعين مليار تسمع أن حصتين الثاني عندها واحد وتسر محاشرة سلي مليون مليون مليون وبعض الناس تبيع الكريا حتى تعيش وبعض ذلك أقول لك من أين نفهم الشعب تكون قائل ألا يكتبون لو قلنا أروض بكل يوم واحد ينصرف تميني تمين ألف مليون لو كل يوم يضرب ألف هذا ضرب مليون يوم يوم في هذا القصر من يعيش هذا القصر؟ ولكن المشكلة ليست هذا. المشكلة في أنهم قتلوا وجوده والمشكلة في أنهم تاركوا تعب عن جيل الله سبحانه وتعالى ولم يعرف أنهم لا مصالح للبلاد ولا الحباد. ومن تجرأ على الله عزوجل فلا تنظر منه وهذه هي المشكلة العظمة ولذلك تبع كنا جنادي بطريق شرع الله سبحانه وتعالى بمعناه الشامل الصحيح وكان كل من الناس كرس برسي هذا يقول لك لان تتكلم بالسياسة وأذا يقول لك أن تطاقع في المناصب وهذا يقول لك أن تأتي من الماضة أذا يقول لك كذا وهذا يقول كذا كانت النتيجة أن أهل الفساد وأهل الصرق أفتدروا في الثلاث فأفتروا فيها الفتاة فطب عليهم لطفة قبل حصل قل يبيدون الناس يقدموا للناس ما يلهيهم عن دين الله سبحانه وتعالى بل ما يلهيهم عن كل قضية المهمة يمكن أن يفكر فيها الناس من هنا أطلق العالم للشهوات توصيل في كل شخص في مكان في التليفزيون وفي السينما وفي بونام وفي الشاجع وفي كل مكان وحتى نستشهد عليه من كلامهم نجد في الكتاب موسطبوي المطلاني وإن تحضير الأخطار زمان لو تنظرونهم نقر في المذكرات أربعونا عاماً في انتقال الصحافة أن السبب فبيرت الراحل عندما أخرج الإخوان المسلمين من السجون فيضبطين الشيوعيين وعندما فتح الباب من الدعوة الإسلامية بعد ذلك أصبح يتهدد المسلمين لأنه يكون شرع الله سبحانه وتعالى فجمع كبار المثقفين ورؤتاء الصحافة والمستشارين وقال له كيف نواجه هذه الجماعات الإسلامية التي تسبح على وحشة في كل مكان وخرجوا من يكتب الشيعين فإذا بهم يهجنون ملكهم، فأخذ كل منهم يقطع حتى أتى ضوء على فقال هذا المقنعين، وقال السياط الصغير هو الذي يكتب هذا عنده إن هذه الجماعات لا يمكن أن تضرب في آخر. ولا بأيدولوجية أخرى، أي بعقيدة الأخرى لأن عندها من القوة ما يهدي من الأبقاد الأخرى ولكن الأفضل أن ننتق لا يحتفظ أي قوية وهذا عن طريق نشر الجنس لكل مواطن عن طريق التلفزيون والمجلال والغضائض ومن هنا اصطلح أيضا في البطاقة الماوي لبايع أعداد حضوض الموضة بالتمن يحيط للطالبيات عبدالله حتى ينتج الجيد لا يفكر بشيء كل جد فيه ليلة مهاجر كيف هذه كيف كيف على نظرهم؟ كيف يسميك المرأة الكلانية؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟, كذا؟, كذا؟ وقتحن الجلس كل مجال وبالفعل تحول الكثيرون والكثيرون عن دين الله سبحانه واصبحوا أذيال شهوانية تعيش حياتها لخدمة الشهوات، غرضها خوارج الشهوات، جهل المال الشهوات، كل شيء للشهوات، لأنهم يعيشون فيها في كل مكان داخل البيت وخارج البيت وفي الإعلام وفي الشارع وفي كل مكان، وكان هذا مطل أهل طلب. وإذا أردنا أن نهلك فرية أبغنا قلت بيها فيها قلت فحق علينا القول فدمرناها جزيلا ما زلنا أيضا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذا الواقع الذي نعيش فيه فكثير مننا سمع هذا الحديث العظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رابط بينها فيه وصلى عليه قال الله عليه وسلم يا معشب المهاجمين يا معشب المهاجمين خمس فصال أعوذ بالله أن تضيكوا منها خمس فصال من ما نذرت فيه خمس فصال من ما نذرت أعوذ بالله أن تضيكوا منها مشاعة البحيشة في قبل قبل حتى يعلنوا لها. حتى يعينوا بها إلا هو عصيم الأوجاع الذي لم في أسلافه ومش بحث هذا الزمان تجد أنه غُبِدَ لذي يكن موجوداً قبل ذلك فوقت مار الأليونة وانتشرت فشل الكلوي وانتشرت كذا وانتشرت الأفضل بالملايين ملايين أي نعم هناك أسلاف مادية ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يضبط بين هذه الأسباب الملدية وبين انتشار هذه الأمراض والأوجاع التي لاستخدم في أسلاقنا وبين انتشار الجائشة عقوبة من الله سبحانه وتعالى وما نقص قوم المجيال والإيزان إلا أمر بالشدة والمهنة وجوب السلطان عندما يكون غرض الناس عندما يكون غرض الناس وأخذ الأموال حتى لو أكبر شفوها الآخرين فالجزاء من جسد العمل إلا أخذهم للشدة للسنين والشدة وجوب السلطان يتطلب عليهم أيضا من يأخذ ما في عيدي وهم لا يجبون أنواع للحفور ويطبط الله عز جل عليه من يأخذ منه منهم وما منعهم تكات أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائل لم ينطبوا وكلما يتاجه الأحداث يا جيوب أن الجميع تكالب على مشكلة المياه وأن المياه لطف في العالم وأن هناك كل مرحلة يعقدون اتفاقا مع دوافعهم لتوديع حدس المياه والمجاعات المنتشرة إنهم دون الله سبحانه وتعالى وما من عبود ذكر أموره إلا منع المفرغ ولو البهاء النبل الصالح وما رفض عباد الله عباده فيه صلوا الله عليهم إلا قلت عليهم عدوهم من غريهم حتى يأخذ بعض ما يفي أي شيء وبالفحل البعض أمة أو الذي تنتزل إلى الإسلام يصلب عليها كل عدو تنظم من سنوات إلى ما حدث في المثنة والحلسة لعلكم تتكونونها وكاين أقول إلى كجابة 200 ألف مسلم وفي حوالي أسبوع واحد قبلت صلم النصارة ثلاثة عشر ألف فن من ججال المسلمين من مصرحة سلبو جنيتشا وقتضبوا أكثر من ستين ألف فن طردوا إلى الهند ختاك في كل يوم المزالة في المسلمين حتى أنه فتلة منذ الاحتلال المزليزي حتى الآن أكثر من خلسسين مليون مسلم طردوا إلى بلدان كثيرة ختاك المزالة في, في كل مكان. ولا تابل عنا فلسطين الذي نعاصبه مدارح المسلمين فيها في كل يوم حتى أنه أصبح من العديم أن تقرأ قصّة الخمسة عشر وعشرين مئة شيء عادي، تعودنا عليه تبلّد المشاكل فصلت علينا علوم من غيّنا لأن الناس فتوى طوى على نص عهد الله عهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الناس حاوروا قضية بدلا أن تكون قضية اصطباع بيننا وبين اليهود قضية الدينية هم يفعلون ذلك من قبل تعادل كل بني المسجدين وهم يفعلون ذلك من قبل أن يهدنوا منذ الأفضل ويبنوا عليه أو على أنقاضيه هيكل سليمان ثماني وهم يفعلون ذلك لأبل عقيدة الدينية تجيب عليهم قتل المسلمين وأما نحن وأما الحكام فقد حولوا القضية إلى تبعات دولية وتبعات مصالح وإلى وطنية وإلى مقاوضة السلام وإلى, وإلى وإلى وإلى وبينما هم يخصعون الطهباء عن غزة إذا بالغزة المسلي يحصل لهم بثلث الثمن العالمي وبينما هم يخصدون الحطاة على غزة إذا بقيت الجنوبية السابق يأموا بالجيش المسلي والسلاح والدين برج الأنفاق على المسلمين حتى يغطرهم داخل الأنفاق وحتى لا يلقيبه الطعام والشغل والدواس نقول لك هميسيان في الدولة أما أين ينصر المسلم أخار جسلم أما أين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت مؤمنين في دواسهم وتغى حمهم وتعطفهم كمثل الجسد الواحد إن رجل منه عضو تباع له الزائر والجسد الزائر والحظم فلا يجكر لأن القرية حولت إلى حضية أرض مثل أرض فلسطين والمباحثات مع اليوم والرسفقان الدولية ويدخلون في مدهاتي كثيرة تحت المسمى السياسة الزائفة التي يتاجدون بها على الشرون والتي لا تحمل إلا كلمات الضال لا تزيد ولا تزيد لأنه لو قبر الله سبحانه وتعالى أننا حكثتكم عن هذا الزي وعن هذا البساء المسمى السياسة تسجد أنه إجابة عن تلاعب الأنفان كلمات وأن الأمم المتحدة التي لم لغضوص المسلمين في يوم من أديا والتي لأنه تعطي المشروع لكل شيء وأنما احتلت أمريكا العباط رفضت الأمم المتحدة في الزجاج قبل الغد وعندما دخلت قالت من حق أمريكا أن تصدر صدام حسين وأن تعيذ سمسيب الأفضل والله في في العرافة أشياء كذلك في اليوم وأشياء رمناها ولكن الناس لما يعرون من بسورة البدل وإذبونا العربية في الخلابها الملايين على مدان وعلى وعلى يقول لك هذا هو أنت لدك المسيئة خدعوك فالله وما مقضى طاوم عهد الله وعهد رسوله رسال الله عليه تسلا إلا قلت عليهم عدوهم من غيرهم حتى يأخذ بعض المسيئين وما لم تحكم آئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأستانهم بينك وما لم تحكم آئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأستانهم بينك هل نفسكم كلهم كله يا قصر الله والناس يأكل بعضهم البعضا وتحولي الثقافة المدنية والجشع إلى الثقافة السائدة في المجتمع كل إنسان يريد أن يحصل أطول كامل من المال <تصفيق> بحق أو بباطن وكل إنسان يتصارع مع عزيز ولكم مختلفون باستلاف البيئات وكل منهم له تفتيت حتى في هذه الأحداث تجد مثلا قبل هذه أحداث يقول لك لا يوجد الخروج على غير أمر ويقول لك هذا وقت وقديلا من الشريعة مع وطير ولو تأمر عليكم عادم حريشين وأقرأ الحديث مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع وطير ولو تأمر عليكم عادم حريشين ما أطامة فيكم كتاب الله ما أطامة فيكم كتاب الله وتجد العالم والشيء يظهر الحديثة مخصوصا فلا يظهر ما عليه ولا يظهر الشرط الذي اشتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقر فيه كتاب الله أما إذا نحى كتاب الله سبحانه وتعالى وأما إذا حكم بالعلمانية مصر الدين عن الدولة ومصر الدين عن السياسة وأما إذا نحى الأحكام الشرعية جانبا فلا تعمل على طرعه ولكن تجد فائتك تقول هذا وتجد الطائفة تقول الأفضل الجال كلمة الحجة عند السلطان الجائر فمقبرة صلى الله عليه وسلم والناس يختلفوا بعد ذلك وسيضطوا هذا الاستداب إلى أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى وما نمتعكم ألماتهم باستداب الله إلا جعل الله بأساً بيننا إذا هذه عقوباتهم غبانين فرضت عليهم وقعت علينا تعملنا فإذا ربنا أن نضعف وإذا ربنا أن يعود الخير فلا بد من العودة إلى التقوى لله على كل المستويات لا نقول تحكيم الشريعة من الممكن أن بل على نخدر. أن نقول إننا قد نختلف في بيننا وبين بعضنا في قضية في قضية ميما في قضية في ويأتجاجه لأقول لك مواجأي الديني عن الشيخ دي مسألة كذا وكذا وكذا فإذا قلت له إن الحق عليه وإنه يجول تدفع من مال كذا وصدق كذا لله سبحانه وتعالى ونظم بك ويجيد حكماً شبعياً يتوافق مع مصلحة وهو يجيد شبعيا لا يجعله يخطر شيئاً من الأموال ولا أقص شيئا من الله سبحانه وتعالى. ومهما العالم أن يتحايل على الأحكام الشرعية، هذا هو الواقع الذي نعيشه. إذا نحن مطالب بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى على كل شيء في القوانين، وفي الأخلاق، وبالحدود، وبالسياسة، وبنفسنا وبنفس بعضنا في هذه المجتمعات في, في كل شيء، فأنتنا زعتر في شيء هكذا كلمة مطلقة، في شيء، أي شيء، كلمة نسبة، كعومة مخطيئة فوضوه لله وبتوه إن كنتم تؤمنون للآل واليوم الآفر، هنا محك الديمان إن كنتم تؤمنون للآل واليوم الآفر، ذلك خير واحسن تأويلًا نقل الله سبحانه وتعالى أنه عزنا إلى دينين، إلى دينين وتنشمينا، اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المجروف برحمة للعالم والصلاة والسلام على المجروف برحمة للعالمين محمد النوالي وصحب يسلم مسيما كثيرة الله عليه وسلم ورحمة الوقفات كثيرة والكلمات كثيرة ولكن وكلنا قد تحدثنا من قبل عن مدى صلة فرعون في, العون في كما قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان واجنو ذهما كانوا خاصرين وكما قال الله سبحانه وتعالى ونوريا فرعون وهامان واجنو دهما منهم ما كانوا يحضرون فإذا كان هذا القوم في فرعون القديم الغليل هذا ما مع قوم فرعون في, في الحديث أرغم الله عز جل ما كان يحقنون من الضوء آخر من قوم حزة خرجوا عليه فيه تفاد ووقف هؤلاء بعد يجيهم الأسلحة فيهم والضوء الصبرية والأسلحة والأسلحة الله المنصر على أهل العزة والحزة وفردوا في رابع المعيزة وكاهل الله من حيث لم وقال في قلوبهم الرعب يخرجون ويطعم بيديهم اي المؤمنين فاعتبروا يا اول الالفاطر ايات الله عدا جلا متقرب وتحل على ما من ازمنه وسم الله سبحانه وتعالى لا تحدي احد والان نتكلم عن فرعون وكان فرعون واستحضر كل النظائر من ناقضنا الطغوطيه من الأنظمة التي تخالف بشرع الله سبحانه وتعالى من الأنظمة الكاثبة تجمع عدة الإنسل تعتمد عليها وهناك في العود القائد الأعلى الذي يفضل هيمنته على الفلاس وهناك الجنود الذين نطوعون لهم الناس بالقوة والقارب وهناك الصحراء أو الكبان هذا ما تفضل الله سبحانه وتعالى في الكبان عندما أتى موت عليه السلام إلى فرعون إذن إلى فرعون إذنه ظهر فلما أرىه آيات الله سبحانه وتعالى فأرىه الآية الكبرى وأخرج آياته فإذا هي بيضاء المناظرين وألقى أصابه إذن هي صعبان المبين تحداه بأنه أتى بآياته من عند الله سبحانه وتعالى ويجب على فرعون أن يتسلم له من بني إسرائيل الذين كانوا بي وقتها قبل في أن يخالصوا دينهم حيث الثالث أدى لهم بما هو من الجنة بالسحرة قالت لك عرض الملائي إن هؤلاء دي لشكل مهمة قليلون وإنهم لنا مبارسون وإلا جميعا حاجة وأرسل هاد مع الصحابة قالوا أوجه وأخاه وابعث في المدان حشرين. يأتوك بكل التحال عالي نجمع الصحابة لمن قاتل يوم معلوس وقيل للناس هنمتل مجتمعين لماذا؟ لعلنا نتبع كل حرفة إيكانهم الغالبين تأمل ضرر خلوقين لم يقولوا لعلنا نتبع الحق لا وإنما قالوا لَعَنَّنَا نَتَّبِعُوا الْسَحَرَىٰ إِنْ كَانِهُمُوا الْغَلِيمُونَ هل إنسان حتى يهديه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون عندهم نية لأن يتبع الحق نفى الله بلهم أما إنسان الكنياته أن يتبع شيئاً معيناً لأنه يتبع الغالب العام من الناس أو يتبع أهل المياسة والعلوم أو يتبع قالوا هلماء الجسبيين أو يدفع كذا وكذا فإن الله لا يوفره انظروا لقب الله سبحانه تعالى عن أهل مكة واذكروا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطب علينا حجارة من السماء أو إقتنا بعذاب أديم لم يقول فهدنا لا لم يقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فهدنا لا لا وإنما قالوا فأمطب علينا حجارة من السماء أو إتنى في عذاب الأسف وكذلك قال أهل بالحق لعدنا نتمنع للسحلة إن كان مرغلين ما هو السحلة؟ قال بعض أبو الله هو التخليم أخذت الله سبحانه وتعالى يخيل إليه للسحلة أنها تسعى عندما ألقوا رجالهم وعسليهم يخيل إليه للسحلة أنها تسعى أنها سحروا عدنا الناس والسفلحون وهذا يفيد معنا أمريك الأوتي أن في العرض أجد أن ينفر مشبوعية على مدى بأن يأتي شيء يشابه دين الله سبحانه وتعالى ولكن ليس هو عدد لله سبحانه وتعالى متعريب السلام أتى بمعبذان خابطة فينفر عطا فإذا يصفانه ويخرج يده بإذها بيضاء للأسر وكذا وكذا تسع آيات من الله سبحانه وتعالى وفرعود أتى له بشيء يشبه المؤكسة التي أتى بين من عند الله سبحانه وتعالى أيضا امتدادا لهذا الضلال فكل فرعود وكل فاتم كافك يأتي بمن يفج عليه المشروعية وإذا كان ليننا قائم على الأدلة الشرعية على كتاب والسلّة فكل ما ازداد عن دين الله سبحانه وتعالى يأتي بعلماء وبشيوخ وبعلمة يكون أيضاً من كتاب الله ومن السلّة الله إنسان الله عايز الله ولكن مش شوهاتك بأشياء مشتبهة ليس الطوضة أو بأذلك ليس بمحدها تأمّت الله سبحانه وتعالى والذي أنزر عليك الكتاب منه آياته محكمة هنه أمو الكتاب لا تحتمل معاني كثيرة لأنه هو معنى واحد واضح هنه أمو الكتاب وأخذهم تحتمل قصورة المشترية فتشفو الحق من وجه وتشفو التزال الباطل من وجه آخر فأما الذين في كل ويهن ليهم ميل عندي الله لا يستنعونها في الشبع منه افتقاء الفتنة و افتقاء التأويل إذا كله قاتل من علم الله بدليل واضح تبين لو أن تجد ما يقابله من شبه، تلبثه على أهل الحق وتلبث عنه ولكن في نهاية هذه الشبه لا تفادها لا غرضها غرضها تطوئ المشروعية على الباطل وغرضها تطوئ عن سبيل ذلك الحمام تعالى وعرضوها إعطاء الصوتة والفتوى لمن يتصلق على أباد الله من الصلاة هل تجعون الصنع عن هذا وقدمتها هذا المعنى في الحديث الذي تكره برسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنبعه في الصحيح عن أصحاب تلك المسلم ولعلنا ننفره الله سبحانه وتعالى بعد الحديث ينفر الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم ملك وعنده الداحل دائما تجنوا سلطتان سلطة القهر والعدوم الملك وسلطة روحية تقنع الناس وتهيمن على عقول الناس حتى تجعلهم كتبعية الناس الملك وكان عندهم الداحل كل مطامن جافر يستعين بالسلطة الروسية ويستعين بالكهنون وهكذا كان فرعينة قريمة تنجدون سلطة البرعون وسلطة الجهنة حطار المعالي وملأوا الثلالة للمعالي فلما قبر هذا المسلح حتى من نوت الملك اتني مصابيح واعلمه لماذا؟ دائما أهل الباطل فالشراب الخوفة والباطلة في قلوبهم فأنا أمستحن من الممكن أن يموت دولار يبحث عن أحده يوابثه هذا العلم الضال يوابثه هذا القذل الذي لم يسكي على المحل ولكن لأن القضية أصبحت قضية بفاجئة متشاهدة فمن هنا أراد أن يستمد لهذا الشهر وقال إسهل الطبيب حتى يعلمه الشهر حتى إذا مات قام هذا الطبيب في بخدمة الشبعون وبالتنبين كعلينا لن يكتفل ضلال بنفسه وإنما أراد أن يوضح الضلال إلى من بعده وأراد أن يوضح التنبين إلى من بعده لماذا؟ هذا في الله سبحانه وتعالى قال الله مبحانه وتعالى عن الكثار ولا يذارون يقاتل لا يذارون يقاتل حتى يرجوكم عن دينيكم من إستضافة وكاء الله مبحانه وتعالى عن الملاسفين وزوا لو تتفرون كما كفر وزوا هو يخف زادك لو كما كفر, كفر. كفر. فتتفرون الثواء لا تمتنون عليها. وإنما تفعلون كما تفعلون تكون هناك حالة من الانتجار في المجتمع الجميع يضع في الأفضل ويحفظ الداخل وقال الله سبحانه تعالى عن آهل الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمن يحبون إن اللذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللذين أمن لهم عذاب أليم في الدنيا والأسرة والله يعلم أنك الله قال أحد الثلاث وزة كل كاملين لو كفر كل الناس ووزة كل منافق لو نفق كل الناس ووزت كل عاهرة لو ضجر كل الناس حتى لا يعيب الحظ على أمر مخفر في قلوبه كل من شجرة القفزة الباطلة في قلبه وزة أن يمزد الناس حتى يصيبه مثلك فلا يكرا عليك وهذا يقسم لك لناذا طلب الساحل من الملك غلاباً صبياً وتأمل أنه طلب صبياً صغيراً حتى يمكن أن يعيش أكثر فضلاً قادماً لهذا المظامين وضعب بعد ذلك أحداثه إذن فكل مظام الكاثر لابد أن يستخدم السلطة الموحية سلطة دينية سلطة تأذي بشمهات من جنة الدين حتى تلتك على الناس أمهم وهذه هؤلاء أعيش في هذه حتى أنه عندما أراد الحديد مربيضة الثالث الصبية المنسية السر أن يرس يا الله فينا مضان أتى جمهورة الجمهورية المنسية وقال له بشبات ولبنان تعمرهم بالتفضل في نوار رمضان حتى نتعارض هذا مع الإنسان. والإنسان يؤدي الى لحظ الشعور. وراحظ الشعور قادمة للمقصة الشريعة. فذكتا هكذا دائما أنه إذا إذن عندما نتكلم في هذه الكلمات فنحط الله سبحانه أن يفتح باباً لدعوتي والديني مني وأن يمتخ بابه تنفس الهدام المسلمين بعد الطهوة وإن شبطوك الذين يعيشنا فيه عكولاً قليلاً لابد لرّى لك حتى أن نقع في هذا التركيز مرة من أخرى من أمريك القضية الأولى أن تكون خضية تحكيم شرع الدهن حالة تعالى إلى كل المسلمين كما قال وما لم تحكم ألمتك بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينا فأجبنا هذا اقتباع وهذا البأس بين الناس وبين الناس ضعيفها حتى يأتيت ما تحكين مصنع الله من الحرافة فلذي في القوانين التي يسمونها بالقوانين والذي يصنعونها في الحمولين الزائفة يقولون لك لا قيام على حزب الدين على أساس الديني وإنما نجيزه نظاما مدنيا أو يقول هنا علمانيا مصر فينا عن الجولة أما نحن جميعا كمسلمين أفرادا وعلماء مطالف بتحكير شرع الله سبحانه وتعالى وحده. ومن أحسن من الله يحكما لكم يكونون إذا كنت توقن في خبب الله وفي خبب الله وفيما قد شرع الله سبحانه وتعالى فهنا قد نفسان المدينة هو العليم القديم الذي يعلم نفس الله حقه وكل التجارب التي تجربها البشرية بعيدا عن مدين الله بأت بالفشل فلماذا لا تنحضر؟ وضعت المنصة البدين الله سبحانه وتعالى ثانيا حتى لا ينبس عليك بعد ذلك وقال لما ينبس بإخراج الأوضاء على مانية عليك فلا قلتك ما قلنا أم تحصل فإن لكل العرض كامل وساحل يلبثوا على الناس. فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالعريضة الحق كما تعبدنا بالعمل الحق. فلا بد أن تكون على بينة من خطة من الدين لا كنا نأخذهم بالمعم. فهذه مسألة عظيمة وهمنا ومن علم الله عز وجل في خيبة والقبر فخره ألقابنا بالخير. وأن الله سبحانه وتعالى يفتح باب من هذه القمة. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا غني يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا لا إله إلا يا الراحمين رب ارحمنا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا اللهم ربنا ادمنا الله سبحانه بحق حقا ومحنت باليوم واكتم باطل واكتم من سيدنا فاحتنا لتحصيل تقيما حق باذننا ان تتهي من تشاول اوض اللهم لا تصطب علينا بذنوبنا ما لا يقاض قلال اللهم لا تصطب علينا بذنوبنا ما لا يقاض قلال الله رحمنا اللهم استقيمنا ولا تستقيم بنا اللهم افتح خطب خطبنا لنا ديننا الذي يعص قومنا والدنيا التي فيها معاشنا جعل الحياة رياضات لنا في كل خير، وجعل الموت راحة الناس في كل في كل يومين، الله مانصر من نصر فاجعلنا فجعل منهم، الله من خذ الذين خلق جعل منهم، Allah مانصر مختصر سفك عنا، Allah مانصر الناس الذين فردا جميلة، Allah مانصر الناس الذين فردا الله Allah مانصر الناس الذين فردا جميلة، Allah يزهري أمة فيه أهل الطاعة، ويبدل فيه ويوم فيه للمعلوم وانا في عظيم الرجاء الله لا شفعا ولا من للغفله يا اللهم إنا العمر يمر من قلب لا ومن عين لا تسمع وبعيد لا ترفع دعوات الداعي يشاولها اللهم إنا نسالك فقرنا الخاشعا وعينا الداعيا ولم تصوالع وعينا الداعيا لنا فاشي وعن دعواته المشاولها الله لا شفعا انصح خطى خطانا الله تعاملتنا بناس اهل ولا تعنا اللهم لا اللهم اجعلنا من قائما الليل اللهم لا ترضى من ولا توخذنا بما فعلت الله منا اللهم اخلص لنا كل شيء يا رب السموات وكل حاجه من الله منا المسلمين في كل مكان الله خلصنا الناس الى دينك ربنا جل وعلا